وناديناه من جانب الطور الأيمن وقرّبناه نجية ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هارونَ نَبِيًّا وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ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 إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا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 صلاة وتبع الشهوات فسوف يلقون غي إلا من تاب وأمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جن